إلا من عذر فإن طاف معذورا فعليه دم وإن طاف غير معذور أعاد إن كان بحضرة البيت وإن غاب عنه أهدا إنما قلنا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بنفسه وقال خذوا عني مناسككم وإنما جوزنا ذلك من العذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره واستلم الركن بمحجنه وقال لعائشة وقد قالت له إني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة وفرق أصحابنا بين أن يطوف على بعير أو أن يطوف على ظهر إنسان فإن طاف على ظهر إنسان لم يجزه لأنه حينئذ لا يكون طائفا وإنما الطائف الحامل وإذا طاف على بعير يكون هو الطائف قال ابن خويز منداد وهذه تفرقة اختيار وأما الاجزاء فيجزئ ألا ترى أنه لو أغمي عليه فصيف به محمولا أو وقف به بعرفات محمولا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 وفيه سبع مسائل الأولى أخبر الله تعالى أن الذي يكتم ما أنزل الله تعالى من البينات والهدى ملعون واختلفوا من المراد بذلك فقيل أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وقد كتم اليهود أمر الرجم وقيل المراد كل من كتم الحق. فهي عامه في كل من كتم علما من دين الله يحتاج الى بثه وذلك مفسر في قوله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجمه الله يوم القيامه بلجام من النار رواه ابو هريره وعمر بن العاص واخرجه ابن ماجه ويعارضه قول عبد الله بن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة وقال صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ المسألة الثانية هذه الآية هي التي أراد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله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 إذا قصد كتمان العلم عصى وإذا لم يقصد لم يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيره وأما من سئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية وللحديث ولا يجوز تعليم الكفار القرآن والعلم حتى يسلموا وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاج ليجادل به أهل الحق هذه الآية اذا يا أبي تدعو العلماء إلى نشر العلم وتحصهم على تعليمه للناس وعدم كتمانه إذا سئلوا عنه نعم يا ولدي ومن أجل هذا أعز الله العلماء وآثرهم بكرامته وفضله جعلنا الله من هؤلاء العلماء الذين ينشرون العلم بين الناس